ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون فربك الغني ذو İyice yüzebiküm ve isteklif min bagdiküm, ma yecha kmaaşekum min zırriyeti qo min aqarid. İnna ma tuğdun laa